اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور هذه أمي هذه جدتي هذا جدي هذا أبي هذا أخي هذه أختي هذه صورة أسرتنا